ما كذب الفؤاد ما راى فؤاد يعني دلا وعقلى نفع عربي دلي وعقلي فؤاد يعني دلة الله وسلامه وعقل او كجبريلو عليه السلام الله وعليه جبريل ديتي بيشاوخو نبس كرو زاني كاع وجبريه خو ناف دلي خوج دبيانبي صلى الله عليه وسلم ما كذب الفؤاد يعني دلي بيامبي صلى الله عليه وسلم جبريل ناسي ني اوراس اينو دره و زاني باشتاكي حقا و عقل بيامبي صلى الله عليه وسلم زاني نغوتي منيا نا خوج دل داش بيامبي صلى الله عليه وسلم تشيش بوشي نابو واخت جبريل ديتي دل داش تشيش بيد بوشي نابو كبشت وجبريل نيا الآن <مثل> مثلا دل دو بجد ونیا أو نبي نأ هر دل داشت یك هر بي عمبالي صلى الله عليه وسلم باوركر وراس إنا داره كو او ديتي ونیا الوفق الأعلى ونيا العثماني ورخير وشالاته او جبريله چكه بي عمبالي صلى الله عليه وسلم او چند بو وحي بوتينه ونیا ناسي ونیا دنگي ونیا نشاهد من ناسي اما ندهد بو سر شكلوية ملائكتي و خدیدی تی پیامبری صلّی الله علیه و سلم چه و خدیدی چقدر؟ یک هل دل پیامبری صلّی الله علیه و سلم چه شکبچه نبود؟ یک هل باور کر و راس اینا داره. و بعد جمهور مفسرها احماد خدال بید هوی تمسیه کی؟ یعنی هوی بخاندی و جمهور علما و جمعه مسلمانان هوی بخاندی که ما كذب الفؤادو. ویادی یک هل قراءت دیش ما كذب الفؤادو. وقتی ما کذب، يعني پیامبری صلّی الله و سلم دل پیامبری و عقل پیامبری آو چه شتراس اینا داره؟ وقوتية راستك تشبو كديتنا ديتنا جبريدي عليه السلام ويرادا في آتيش دا راب العالمين تزكيات دلة في عمباري صلى الله عليه وسلم يعني بوتي باشا ويحقا وي راستا يعني خد دل داش راب العالمين بوتي في عمباري صلى الله عليه وسلم تشبو تشينبو الديتنا جبريدي تشوفي جبريدي ودلة ويش راس إنا داري وباور بيك أفتمارونهو ان اف تجادلونه ان جالي مشركا مكه ومو الله عليه والسلام و ابي الله عليه وسلم بوكوتي وبو متبيش ما مو جبريل الله عليه وسلم, وسلم. حق شو شيطان واجناب بيامبرس الله عليه وسلم ناينون ناشن وبيتش نوبي هذا اخف نوايا عشان كذا راحوا اشتد وكان اخف من جدال النبي الله عليه وسلم على ما يرى يعني او الله عليه وسلم ديتي بتشاف وبدله مرشد کا باور پیمانت کرد پیامبر اسلام علیه السلام. اداب اجلمانیا، بکام مندیتیا، توت بیجی مندیتی، وی آملا وی کدی واحدو متینی تجربیه اعلیه سلام. بس مندیتیا، جر رب العالمینی گفت شهایی نشما نداره. وی بس بهم دیا دب مم ببینم امتحان کردم. هر چی اکیلوش داره که رب العالمینی نشما نداره، آمنا بینن. بس بهم امتحان کردم. همچ خدا نیا ما إيمان باري هاي شو كرบาล من القرآن اللي بومايبودي وبيعنبلي صلى الله عليه وسلم كجبريلي وحبيب بيعنبلي إنا صلى الله عليه وسلم على السلام عليكم السلام أحبة الله, الله عليه وسلم وبيعنبلي دي كما باري من أقشى بيعنبلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم ديتي ولقد رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى يعني رب العالمين ولقد يعني أبار ويكي علماء يقول تيرا سيندكا يعني أبشار تير هاي يعني والله لقد رآه رب العالمين سيندر حني بيجد بيعمبالي صلى الله عليه وسلم جبريل ديتي جاركو ديش سار شكل ملائكتي اخو بيعمبالي صلى الله عليه وسلم المسلمانه جديد جبريل ديلا جاتا سار شكل ملو بيته. <تصفيق> سما سر شكل ملايكتي او شكل رب العالمين في عملي صلى الله عليه وسلم يك العربي دي وقت روشك جيابو ويرن عثمان جيك بو ويري العثمان ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى ويجار دو يه اجار الماظني ونيا وبجواني وبريك وبيكي في عملي صلى الله عليه وسلم جبريدي نزلة أخرى يعني مرة أخرى يعني جارك وديش جاء الله قدش بيغمبالي صلى الله عليه وسلم جبريل دي عند صدرة المنتهى العثمانة وكيف يصرح معراجه بيغمبالي صلى الله عليه وسلم عند جاء الله دي جبريل دي سرش في ملوكتي ولكن بيغمبالي قد يصلى الله عليه وسلم جدرأيت جبريل عليه السلام عند صدرة المنتهى له ستمائة جناح يتناثر منه تهاويل الدر والياقود من بعمر بس على الله سبحانه جيت نكس سيرة المنتهى كل سرع أسمانه هفتيدا والعثمانه هفتة وسهر ده بجيت الوراء من جبريل دي هفسط بارب شاسط بارب وابون جبرين وهمو دروا ياقود أبد رانج أو رانك ليت وريان بارك فيده وها في جوانية كده. جبريل قال جواهر جبريل يحل منظر حسن يعني جال جالك جالك يا جواهر ملائكتك جبريل عند سدره المنتهى سدره بنتك بنادوره نلم ما داني عربه ماشيوا بجنه شجره النبق وفيها في شجره تقول نلمت بيزني هناك الماد اف ميدكه ولاج بجنه كنيره دارا كنيره ابا اما اويل عثمانه فبابد بحشته ابا الدنيا نينه حبابنا دارا ك بجنه السدره يوم عثمانه هفته المنتهى يعني هدا مخلوق ويرز يتر دينا قرن منتهى يعني جي ماريكو جي مخلوقه جمعه روح بيد ملايكات بيد هال اكيها بيد حتى وره دي چن بشتينكي تنابرن و هكا رب العالميه چشتاكي بو ملايكات و فريكت يان بو اه پیغمبر اكي فريكت الوره حتى وره هكا حسكت رب العالمين وره ملايكات الالتشتية رب العالميه وادگر انوحية و وقت ملايكات الوشتاكي تبنى عثمانه رحيت ايمان داره هرشتاكي بشت حتى وره سدرات المنتهتوفه بنا د دمایک علم مخلوقه، دمایک ج مخلوقه. لسهر دار عیدی که؟ عید رب العالمين یک کس نشدنی زیاده. به هندی گوییه سیرات منتهی. هربا که حدیث وقتی عباد صلی الله علیه و سلم یه گویی، چون کیویره همش دمایی که همش دکی بویره. وقتی رب العالمین شده که تین تبره، تین تخاره، نویر ملاکات الکیاد گرند. رب العالمین و وحی، شش را رب العالمین داده ف رب العالمین جواید کند. هنده قوتيه صدرات المنتهى يعني او بنا دارا او ديماهيك جيه كل عثماني هفتيه هنده زيه كل كاس نشد بيشيت كاس نشد تفربيت إلاي طبعاك رب العالمين ايكي اذنب الله عليه وسلم الحديثة قدو يقوتي يقوتي اف صدراء او بنا يقولون بلغتوه هنده قوشكت فيليبون وبيغمبس الله وعلى وسلم بجيت فيخي يوش فإذا ثمارها ماروها الله وعلى وسلم بجيت فيخي يوش هنده قوسكا بون هنده جرقا بون أو جرقيت من جرطاتينا چهكرن يعني جلوكت چه بون أو جلو جلوكت معظم عندها جنت المأوى لالي في بنا داري ونزيكي في بنا داري كسدرت المنتهي چالهي جنة المأوا يعني او بحشت او ايمان دار چنل نابدا المأوا يعني یأوا إليها المؤمنون يعني مدجه ايمان دارا او بحشت رب عمين حاضر كري چوكي بحشت يال كيره آه سر هف طبق <تصفيق> عثمانه دار مقولي او بسدرت المنتهي شال ويره و جنة المعوى هذا هو قدر ومعظم كرناه ومعظم كرناه و هذا قدر و رب العالمين دونات دا دا الله عليه وسلم جاردو ملائكتي يغش ما يغشه يعني يغش يعني دوت بوشي. ابن دارا كان نبي السدره ما يخشى يعني اجل يبقى يقدر رنهي وبركاته رب العالمين ابن دارا همو داطوشي وحديثاتي بعمس الله عليه وسلم يگوتي ايت وك عبد الله بن مسعود فد جرتها بشيد او او اجتاف بن دارا همو دابوشين اجلك زور بسر های بودابوشان، هد بنده داره ویجتی، ببین من فراشی ذهابی، اینی هم چی بون؟ فهمو طایروک زیر بون. فراشی عنی طایروک، اینی همو طایروک بون، بس نه توی یه دنیای بون. دنیا و حیوانه یه کو هد بنده شکرن، همو زیری هاد بنده شکر. اگه یکش سیدرتم، یا یکش ير ابويام الله عليه وسلم بجيد رب العالمين سيتجدون من لوليب بن الله عليه وسلم بجيد رب العالمين من كرن الله عليه وسلم ربعامين أو دعاية الدماء كصورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى دماء البقره البقرة بيجت أفش ربعامين دانا من ندينك كسك إليش وياسيش بيعمل صلى الله عليه وسلم ربعامين دا أمات من هر كسك الأمات من الشركة نكاد ربعامين دا لخوش بالقناحة دي وكسك هكا باس شرك لاني نبي رب العالمين او جناحي دي, دي ليقوش بيتهلو كابرامج إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اراده في امص عاصم عند سدره المنتهى انك في بنادوره رب العالمين ابدا من دون من اف هاش 16 وفي فرس فاضلا قال ملك رن وقال اماتان قال كاس دينا كلينا بيش ملك ديانبر دي كهر كسك شركينا كترابرام دي ليقوش بجناحي دي وكبؤيره وقالت نفسي لماذا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر زيغ يعني ميلة يعني تقب دالة الحقيقة الراثية يعني الإرادة بحسية تشوفها بس يعني تشوفت بعمل يسعى الله واسم وحتي أوتش ديتين وحتي السدرة المنتهى ديتي دي وقت ديتي او روناهي و او بركات و او جشت رب العالمين تين تخالي سر بنا داره و سه او بنا داره همو تيدا دا پوشين و و روناهيه و و بركات رب العالميني و و طيروكت همو يزير او او او بنا داره دا پوشي او او امجد ما زا غالبا سرو او نبو كو چوفت بي عمباري چلي بانسا الله علیه وسلم چوفت بي و اگه ام بجنونية چشتر بيتا پیش چوفي اما چو حاکقتو اصل بنا بيد او جشت بي عمب همو پیامبری سعی کرد خود دیده نفتش ده ما از قلب صارو یعنی اون نبودیشی وقتی هم کلا جواب زیمونیا شده من من اصلا فنا نشده دید پس چو و خود دیماه در کف چو حقیق کد و چو راستی بود نبود نه آوشته پیامبری دیتی اون نبود بچو بپیامبری سعی کرد نم نفتش ده بیت پس چو يعني شافه في عنبال كيش نكر زي دراوي يعني كيا زي دراوي يا صلى الله عليه وسلم يعني أربك عبد الله بن بشيد ما ذهب يمينا ولا شمالا يعني الله عليه وسلم كان رب العالمين متحت في عم برد كسب الله ويسمون إيهك الآداب في عم بدي أخلاق في عم الله عليه وسلم كان رب العالمين متحت ويد في أخلاقه وبيتبى سر مش أمش في هندب كين. وحده هاد اشتكي بكم يا كاچن إذن بمهات يدان ونيا يا دي ديني ما زاغ البصر وما طغى يعني مرؤوف زي دربينكات وخمسة ليش نكات هردو قدم مرؤوف تبيعه وشيار بتحبك في رب العالمين ما تحت في عمبرك إن سال الله عليه وسلم في الهندية أو أوش تبيعه ديكوتي يا ما وفي عمبرك ديكوتي يا ما سال الله وسمدكين نزيد كين, كين وناكلت كنيش نكينش زي ذكرن بدعية وكين كنيش حرام وجنحة هردود خرابينه بل هنده شبه رب العالمين مدحيد بيانبره كرن شاء الله عليه وسلم وحتى شوه عثمانه چانت رب العالمين إذن دابو يكا سحكته بس سحكرة ويره وزيكر بيانبره صلى الله عليه وسلم صحنا كرنه جوافت خو وغغري لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني بيانبره صلى الله عليه وسلم ايرادا وحتى شوه صدرت المنتهى الويره ديت ما ح صلى الله عليه وسلم الله وسلام درستي وقرأتي وبيشج من آيات ربه يعني أو آيات أو نشان السر معظمة يا رب العالمين أو مخلوق رب العالمين نشدن أو معجزات رب العالمين نشدن أبد جل جلكت معظم هيك عبد الله بن مسعود بجيد أبد في عن بليديت الله عليه وسلم هذه المخلوقات رب العالمين يا يواءات رب العالمين ما جبريل دي سار الشكلة وي ملايكتي كشسطة بارف ربون وده بيجيد رأى جبريلة على رفرف الأخضر يعني دي يسار محفيرك الكسد قد سد الأفق أفق السمائي يعني عثمان وي محفيرك عثمان همو تشريك لبو همو قربو محفيرك الكسد جالك جالك يا صلى الله عليه وسلم ديد جبريل سير بمحفيره بو واخته صلى الله عليه وسلم لول سيدرات المنتهى هبيك الواتش تبعت بيعملي صلى الله عليه وسلم وقال اشديج لقد را من ايات ربه الكبرى يعني جالك آيات ربه عم معجزات الخويه مؤذن للشاب الله عليه وسلم الليله هو وحده بعمر صلى الله عليه وسلم شو عثمان وشو إسراء وعراجة وهذا مفسر متفقا وجمهور مفسرة يسار بهدي قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أو آيات الفيشة طبعاً ولقد رآه نزلة أخرى أبا بحسي جبريليا بعمر صلى الله عليه وسلم كي يدتي جبريل يدتي نار رب العالمين يدتي ويهدي قواليتين قابل يزيد ولا قد راهه يعني راى محمد ربهه كرب العالمين ديتي اما هل راجحني يا برهان وقت مسروق اكل ولا ما يتابع عيوبه مش بصيروا عايشاكر خاص بناخذها محمد صلى الله عليه وسلم والبيغنبر ياخذها من رب العالمين ديتي قلت مانيش افسيرال بيغنبري كاين صلى الله عليه وسلم من پیش داده بودم من افسیارال پیامبری که تمام پیش تی پیامبر می‌یی، هنگی مسروقی افسیار عایشه ای کرد. بودیم نیش افسیارال پیامبری کلی صلی الله علیه و سلم. بودی سه تیشتن هر کسی که اینکن واشنابو تگویی یا انتدا آخفت یعنی گویی وجودی افسه تی پیامبریت کلی صلی الله علیه و سلم، زانه آوی، افتراء کو درواکو جلکامازن رب العالمی کرد. و هر کسی گویی تابیامبری صلی الله علیه و سلم، رب خودیتی وت أبا أكل يا كان صلى الله عليه وسلم بي رب العالمين وتمن صلى الله عليه وسلم بي عن من رب العالمين نديت وهل الله عليه وسلم غيب زاني وتيا أباش أكل وا الله عليه وسلم أكل وا وحيه ويجت يا رب افتراعا امودر باي رب العالمية لكني تشفايت راسنينه وتي من بسيرا في عمبارك صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله رب العالمين ديد وقت تشوى اسمانا وبعفوه تشربج وقال رأاه نظرة أخرى وتي رأيت جبريلا وتي أمين ديد كي بو جبريل رب العالمين نبو وقت أبو ذردي بسيرا في عمبارك صلى الله عليه وسلم وتي ربك ولكن يجب ان يكون هذا المسجد يقول لك ان يكون هذا يقول لك ان يكون هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول وتروناك هبو بين منك ما بين منو رب العالميني وتبالهندي وتبال ويروني من رب العالمينناذي وحديث أبي عمبل الله عليه وسلم جت حجابه النوره بجد أوبرده ما بين رب العالمين بين عبد عمبل أو, أو أما صلى الله عليه وسلم رب العالمين ندي كشفه وجهه إليه بصره من يعني أنك رب العالمين في حجابه، في فرده، في رنائه، راكت، في كل مخلوقه؟ حمود السوجة كس ناميه؟ حموده هنا سوده بل هندي بيغمبالي صلى الله عليه وسلم رب العالمين نا ديت يه ولقد رأاه نظرة أخرى يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بيغمبالي صلى الله عليه وسلم جبريل يديت يه جارك العردي ديت وجارك إش العثمان عند صدرة المنتهى وإلى جبريل ديت هو حديث عايش بيعمر صلى الله عليه وسلم بيتي انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لكسنوكينا بيني ربي خنا بيني حتى تشلنهم اما او روات هوتين من عبد الله بن عباس رازم ناخذ الله محمد رب دل دعيتي، دلي دتي وحديثي وصحيحه طبعاً الله عليه السلام كبيج ترائيت ربي الليلة في أحسن صورة، بجمل ربي العالمين أفشعي دتي ونيات خود السرج وترشيبه، هذا هاي يعني هم صحبة هذا هاي يعني وتابعي رب العالم دياب شيء، ابتشافه دخو، هاتي أبي جوتي أبي جوتي أي ولا فلان جوتيه، الله وسم حديثه ده وما جوتيه، كفي ديتي، رب ديتي الله عليه وسلم، الله وسلم وظائفäng أود بجيت بين الله عليه وسلم رب العالمين يليتي ب развитى حديثنا وقت السياه التي وقت cass me صلى الله عليه وسلم بين الربي عالمين نصر أما أود من اللتي قال ولقد نزلة أخرى بحسي عليه السلام أما رب العالمين الله عليه وسلم صلى عنبر صلى الله عليه وسلم اب شاف من رب العالمين ايتي ام عوديتي حونيد اي دي تي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه